ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبنا من لدنك رحمة وهبنا من لدنك رحمة إنك تلוהب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه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 كذب بأآل فرعون والذين من قبرهم كذبوا بأيآتنا كذبوا بأيآتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستخلبون وتحشرون إلى جهنم وتحشرون إلى جهنم لما وبسلم هذا قد كان لكم آية في فئتين لتقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين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 والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عاده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابنا. الصابرين والصادقين والقانتين والمنافقين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم وأول العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو لا إله إلا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 وَمَن يَكْفُر بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَارِبَهُمْ فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن أسلمت الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب فبشرهم بعذاب أليم أولا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 قُلِ اللَّهُمَّ مَا لَكَ الْمُلْكُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ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 وما عملت من سوء ان توتلوا ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد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 رجيه بعضها من بعض والله سميع عليم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 هناك لك دعى زكريا ربه قال رب هب لي من الدعاء كذريعة طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب وهو قائم يصلي في المحراب أن الله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 وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ طالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة إن الله يبشرك بكلمة من هسمه سبن مريم وجهها في الدنيا وجهها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلو ومن الصالحين. قالت رب أن لا يكون لي ولد ولم يمسني بشر طالك ذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضا أمر فإنما يقول له كل فيكون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 أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيأت الطير فأفخ في فأفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكماه والأبرص وأحي الموتى بإذن الله وأنب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 ومكروا ومكروا الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوфик ورافعك إلي ومطهرك ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا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 وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتنوه عليك من الآيات والذكر الحكيم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 فَمَنَحَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا فَقُلْتُ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَذْنَانَاكُمْ وَنَسَاءَنَا ونساءنا ونساءكم وأفسنا وأفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق.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 أهلاً الكتاب تعالىوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعض أرباباً من دون الله فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم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 يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذين أُنزل على الذين آمنوا وجن نهار وجهن لhari وَكَفَرُوا أَخِرَهُ لَعَلَّهُ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُونَ إلا لما تبعدينكم قل إن الهداه د الله أي يؤتى أحد مثلما أوتيتم أي يؤتى أحد مثلما أوتيتم أو يحاججكم عن ربكم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 ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله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 ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ أنكم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة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 ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به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 قُل فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَبِعُوا مِنَ الْتَائِبَةِ رَاهِمَ حَلِيفَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 قول يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمنا تبغونها وجا تبغونها وجاو وأنتم شهداء وما الله بغافل عن ما تعملون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 واعتصموا بحبر الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم, فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا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 ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف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 لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه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 ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين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 يَتَنَوَّنُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَ الليل وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطالة من دونكم لا يألونكم خبلا وادوا ما عنتم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 وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلِ الْمَوْتُ وَبِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ غَادَرْتُمْ مِنْ أَهْلِكُم تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلِاقْتِصَاءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَ وَاللَّهُ عَلَىٰ وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون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 يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة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 وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وعدت للمتقين الذين يعفون في السر. الذين ينافقون في السر والضراء والكاظمين الغيظ والكظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله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 وجنة تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعمة أجور العاملين قد دخلت من قبلكم سنا. فسيروا في الأرض فاضروكِ فكان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس هذا بيان للناس وهدوء وموعظة للمتقين ولا تهنو ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءٌ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمْسَسْكُم أمحى صلّاه الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخل الجنة ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين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 فَإِمَّا مَاتَ أَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الاخره نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكان من النبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم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 وما كان قولهم إلا أن قالوا رب نغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وصرنا على القوم الكافرين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 إذ تصيدون ولا تلون على أحدٍ والرسول يدعوكم في أخرىكم فأثابكم فأثابكم رم برم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم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 يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناه هنا قل لَّكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِي اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 ثم تُوَفَّى كُلّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ الْضُوَانَ اللَّهِ كَمَا بَأَبِسَ خَطِّ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 قالوا لو نعلم قتالا لتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادراؤا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله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 الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشواهم فزادهم إيمانوا وقالوا حسبنا الله وقالوا حسب الله ونعم الوكيل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 يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لا يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لآفوسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين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 فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم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 قل قد جاءكم رسل من قبري بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات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 الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه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 ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقتها ذباطلا ربنا ما خلقتها ذباطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت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 أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وأتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذووا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثواب من عدل الله والله عاده حسن الثواب لا يغرن ك تقلبو الذين كفروا في البلاد متاع القليل ثم مأواهم جهنم وبئس مهاذ لكن الذين تقوا ربهم لهم جنات لهم جنات تجري من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 وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله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 واربطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون